أحبكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله قَافَ إِلَى لِتَعْرَفُوا إِنَّ رَبَّكُمْ عِندَ أَرَجُوا أَمَنًا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا Wa in إِنَّ <تصفيق> عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا والله